الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنتدى بهداه ما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب منهج السالكين في توضيح الفقل للدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه وكنا قد انتهينا وتكلمنا عن النجاسات وأن الشيخ رحمه الله ذكر بول الآدم وعذرته والدم إلى أن وصلنا إلى قول مؤلف رحمه الله ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله بول وروث كل حيوان محرم, من الأكل محرم الأكل الحيوان محرم الأكل كالسباع وكالبغال والحمير ونحو ذلك مما لا يجوز أكله فهذا بوله وروثه نجس والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هرة تريد أن تشرب اصغى لها الإناء أي قرب لها, لها الإناء حتى شربت ثم ذهبت فقيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات علّل طهارتها بأنها من الطوافين والطوافات مفهوم الحديث أن ما لم يكن من الطوافين والطوافات من من الحيوانات غير المأكولة فإنها نجسة وإنما استثنى من ذلك القطة لكثرة ترددها على البيوت ومشقة الاحتراز منها ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن روث الحمار لما أرسل ابن مسعود رضي الله عنه لياتيه بثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين وروثه جاء في حديث أنها روثة حمار قال فإنها رجس إذن حكم على روث الحمار بأنه نجس وعلى هذا فكل حيوان لا يجوز أكله فبوله وروثه نجس وذلك يقول الشيخ رحمه الله والسباع كلها نجسة السباع كلها نجسة كالأسود والنمور والذئاب ونحو ذلك مما من السباع التي المعروفة المفترسة فكلها نجسة وذكسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع أي أن السباع تأتي وتشرب منه فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء لو كانت السباع طاهرة لرد على الصحاب ولا قال أساسا السباع لا تغير الماء لكن لما كان معلوما أن السباع نجسة قال أن الماء طهور لا ينجس شيء أن الماء إذا كان كثيرا يحمل هذه نجاسة ولا تؤثر فيه ثم قال المؤلف رحمه الله وكذلك الميتات إلا ميتة الآدم وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة يستثنى من الميتاء وكذلك الميتات كلها نجسة لقوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس والهاء تعود على المذكورات الثلاث فدل عن ميت نجس باجماع العلماء ثم استثنى المؤلف بقول الا ميته الادمي مسلما كان وكافرا كافرا فان ميته الادمي طاهرة باجماع المسلمين وقد كان الصحابة يباشرون غسل الميت ودفنه وكذلك باشروا دفن الكفار ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحكم أو يغسل يديه مما أصابه من دم أو من بدني مسلم أو كافر قال وما لا نفس له سائلة النفس المراد بذلك الدم أي كل حيوان لا يسيل منه الدم ميتته ولا تسيل منه الدم فهذه طاهرة كالبعوض والنمل والنحل ونحو ذلك مما ليس له دم يسيل العلماء استدلوا على هذا على هذه المساله بان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا ولغ او قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في أحد احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء قوله فليغمسه لو كانت الذباب ذبابه نجسا نجسه لما امر بغمسها فدل على ان ما لا دم له يسيل فانه ليس بالنجس قال العلماء لان علة التنجيس في الميتات انحباس الدم وما ليس له دم يسيل ويراق فهذا طاهر قال والسمك والجراد أيضا استثنى من الميتات السمك والجراد لقول النبي عليه الصلاه والسلام حلت لنا ميتتان السمك والجراد جميع انواع السمك وكذلك الجراد يقول الشيخ رحمه الله قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وماهله لغير الله به والمنخنقه والموقودة والمترديه والنطيحه ماكل أكل السبع إلا ما ذكيتم فذكر الله عز وجل تحريم الميتة والدم ليجلي نجاستها وكذلك يحرم أكلها وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا هذا في المؤمن لكن العلماء قالوا أن الكافر كذلك ليس بنجس عينا وإن كان نجسا نوعا لقوله جل وعلا إنما المشركون نجس المراد بالنجاسة النجاسة العين النجاسة النوعية أي بسبب اعتقادهم ولذلك يحل المسلم أن يتزوج يهوديه أو نصرانيه ولو كانت نجسة لما حل له أن يباشرها قال وقال أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد الحوت هو مراد به السمك والجراد معروف قال وأما الدمان فالكبد والطحال الكبد والطحال هذان العضوان مليئان بالدم ومع ذلك يحل أكلهما وهما نيئان لأنهما مما يحلان ويستثنى وهما مستثنيان ايضا من الدم قال واما ارواث الحيوانات الماكوله وابوالها فهي طاهره كل حيوان ماكول كالبقر والجاموس والابل والغنم ونحو ذلك من الماكولات فان ارواثها وابوالها طاهره لان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الصلاه في مرابض الغنم ومرابضها ومرابض الغنم المكان التي تأوي ولا تخلو من أبواله وأرواثها فقال صلوا فيها وكان النبي وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما سال لعاب الناقة على عليه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يغسل شيئا من ذلك والصحابة كانوا يخالطون هذه الحيوانات المأكولة ولا يغسلون شيئا من أرواثها وأبوالها فكل أرواثها وأبوالها طاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين أصابهم داء في بطنهم أن يشربوا من الألبان الإبلي وأبوالها ولو كان البول نجسا لما حل شرب منه ولو على سبيل التداوي قال ومني الآدمي طاهر طاهر قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رطبه ويفرك يابسه الدلال على طهارته أن النبي عليه الصلاة كان يغسل الرطب منه ويفرك اليابس كما ثبت ذلك من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ومعلوم ان المنيه لو كان نجسا لما كان عليه الصلاه والسلام يكتفي او كانت عائشه تكتفي بفركه لان الفركه مع يبوس المني لا يزيل عينه فدل على انه طاهر ثم ان المنيه اصل خلقه الادمي والادمي طاهر لا يمكن ان يكون مخلوقا من شيء النجس قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوه يكفي فيه النضح بول الغلام الغلام الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني الصبي وليس الذكر وليس الأنثى إذا كان صغيرا لا يأكل الطعام أي لا يزال يعتمد في طعامه على الحليب أمه فإن بوله نجس لكنها نجاسة مخففة نجاسة مخففة ما معنى النجاسة المخففة؟ النجاسة الاعتيادية هي أن يغسل الإنسان موضع النجاسة والغسل أن يعمم الموضع كله بالماء حتى يغمره ثم يعصر فيذهب الماء بهذه النجاسة هذا هو الغسل وقد يكون فيه شيء من الفرق أما النجاسة المخففة كبول الغلام الصغير فإنه يكتفى فيه بالرش بالنضح اي يرشوا على الموضوع دون أن يعمم المكان ولا يحتاج فيه إلى عصر ولا إلى تعميم ولذلك يقول الشيخ بول الغلام الصغير يكفي فيه النضح النضح هو الرش أي لا يشترط فيه الغسل كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنضح في بول الغلام يدل على أنه نجس لكن الاكتفاء بالنضح يدل على أن نجاسته مخففة وقول الشيخ الذي لم يأكل الطعام لشهوة أي ضابط هذا أن الطفل الصغير اذا كان لا يشتهي الطعام اي لا يزال يعتمد على على حليب امه ربما يطعم لكنه لا لا ياكله اشتهاءا فهذا بوله نجس نجاسه مخففه يكتفى فيها بالرش اما اذا كبر الصغير حتى اصبح يشتهي الطعام ويرغب فيه ويريده ولو كان يتغذى على الحليب فان نجاسته كنجاسه بول الكبير يقول الشيخ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يغسل من بول الجاريه اي البنت ويرش من بول الغلام اذا فرغ النبي عليه الصلاه والسلام بين بول البنت الصغيره وبول الغلام والعلماء قالوا بان الغلام ان العاده انه يحمل فيشق على الام ان تغسل شيئا مما اصابها من بوله لكن العله والله اعلم قد تكون غير معلومه ان كانت هذه قد يعني اجتهدوا فيها بعض العلماء لكن نشاهد ان الصبي الصغير الذي لا يشتهي الطعام بعد فإن بوله نجس نجاسة مخففة أما الجارية البنت فإن نجاستها كنجاسة السائري النجاسات يشترط فيها الغسل وتعميم الموضع بالماء والعصر قال وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح النجاسة لها ثلاثة أوصاف لها طعم ولاها لون ولاها ريح قد تزال أو قد يزال وصفان ويبقى وصف أما بقاء اللون والريح فلا يضر وإنما وجود النجاسة هو وجود طعمها وذلك يقول الشيخ إذا زالت عين النجاسة طهر المحل أي النجاسة وقعت على الثوب وقعت على البقعة متى ما زالت بأي طريق كان عن طريق جفت من الهواء أصابها ماء كشطت كشطا او ما شابه ذلك متى ما زالت زال حكمها سواء كان على الثياب او في البقعه او على البدن وقد يغسل تغسل النجاسه ويبقى شيء من اثرها كاللون قد يقع الدم على الثوب فيغسله الإنسان الماء يعممه ويعصره لكن يبقى شيء من اللون موجودا هذا لا يضر هذا اللون بقاء اللون لا يضر لانه لا يدل على بقاء النجاسه يقول الشيخ لقوله عليه الصلاه والسلام لخولة في دم الحيض لما قالت ان ان تسل عن دم الحيض يصيب الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك ولا يضرك آثاره. يكفيك الماء اي متى ما عمم الانسان موضع النجاسه بالماء وغمر المكان وعصره حتى خرج الماء مع هذه النجاسه ثم كرر ذلك ثم بعد ذلك بقي شيء من اللون فان اللون لا يضر لحديث خوله رضي الله تعالى عنها ثم قال المؤلف رحمه الله باب صفة الوضوء صفة الوضوء أي الكيفية الوضوء قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه اول فرائض الوضوء صفتي ان يكون ناويا للوضوء بمعنى اذا غسل اعضاء الوضوء كالوجه واليدين فلا بد ان يكون ناويا ذلك لا يغسله على سبيل التبرد لا يغسله على سبيل ازاله اثر من الاثار على يده كوسخ او ما شابه ذلك بل ينوي رفع الحدث اما ان ينوي رفع الحدث ان يكون على حدث كان يكون متغوطا او قد بال او استيقظ من النوم فيريد رفع هذا الحدث فينوي الوضوء في الحدث أو أن ينوي استباحة شيء تشترط له الطهارة كما لو أراد أن يصلي فتوضأ للصلاة توضأ للطواف بالبيت توضأ لمس المصحف أي توضأ لأمر يستحب أو يشترط له الطهارة فإن هذه نية إذن إما أن ينوي أن يرفع الحدث وإما أن ينوي أن يستبيح شيئا لا يستباح إلا بالطهارة فهذه هي النية وأما مجرد أن يغسل هذه الأعضاء من غير أن يكون ناوي للوضوء فلا يكون وضوءا شرعا وذلك يقول الشيخ النية يجفرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها كالصلاة وغيرها فالنية لا بد أن ينوي عين ما يفعل فإذا نوى الصلاة ينوي بذلك التقرب الله جل وعلا لا ينوي بذلك أن يحرك جسده حتى يمرن أعضاءه وهكذا ذهب الحج وطواف البيت إن ينوي الطواف ولا ينوي بذلك الرياضة والمشي وما شابه ذلك فهذا معنى قول الشيخ النية النيه شرط لجميع الاعمال قال لنا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث المتفق عليه المشهور انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن غسل اعضاء وضوئه وهو لم ينوي الوضوء فانه لا يقع وضوءا قال الشيخ ثم يقول بسم الله يقول بسم الله كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء في حيث ان بسم الله ستر ما بين الناس بين الجن لكن قد ثبت أن النبي كان يسمي قبل وضوءه قال ويغسل كفيه ثلاثة لأن يسمي ثم يغسل الكفين إلى الرزق يغسل الكفين ثلاثة لأنها الآن التي سيغسل فيها بها أعضاء الوضوء قال ثم يتمضمض والمضمض هو أن يدخل الماء في فمه ويديره يحركه ثم يمجه قال ويستنشق بثلاث غرفات يستنشق ويستنثر طبعا استنشق هو أن يجذب الماء بأنفه ثم يستنثر أن يخرج هذا الماء ليخرج ما به من وسخ قال بثلاث غرفات ان ياخذ غرفة من ماء ونصفها للفم ونصفها للأنف أي نصفه يجعله في فمه ونصفه يجعله في انفه يجذبه ثم يتمضمض ويمج الماء من فمه وكذلك يستنثر من انفه ثم يأخذ مرة أخرى ومرة ثالثة قال ثم يغسل وجهه ثلاثا الوجه يبدأ من منابت الشعر من أعلى من الجبهة إلى أسفل الذقن ومن طرفي الأذن من, من الجهتين هذا كله وجه وما تحصل به المواجهة ومن ذلك أيضا إذا كان عنده شعر مسترسل كشعر اللحية فإنه يغسل ما يواجه به هذا يغسله قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات قال ويديه إلى المرفقين المرفق هذا هذا هو المرفق فيغسله إلى المرفقين أي مع المرفقين قال ثلاث مرات اليمنى ثم اليسرى قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة مسح الرأس يأخذ الماء ثم يلقيه ثم يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بها إلى القفاه ثم يرجع بها مرة أخرى مسحة واحدة قال ثم يدخل سباحتيه السبابة في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما السبابة يدخلها في الصماخ الأذن أي في بطن الأذن والإبهام يمسح بها الظاهر على هذا على هذا النحو هذا السبابه في الداخل وهذا على الظاهر قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثة الكعب هم العظمان الناتئان في جنب القدم هذا الكعب وليس الكعب مؤخر القدم ذاك يسمى العقد اما الكعبان فهم العظمان في جانبي القدم يغسلها مع الكعب بين ثلاث مرات يقول الشيخ هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو المذكور في قوله يا أيها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ووصف وضوءه عن غير واحد من الصحابة على هذه الكيفية الكاملة هذا يسمى الوضوء الكامل أي الذي يشمل الفرائض ويشمل السنن قد وصف بذلك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم قال الشيخ والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة أما الواجب هو أن يغسل كل عضو مرة واحدة فالوجه يغسل مرة واليدان تغسلان مرة والرجلان تغساني مرة هذا هو الواجب وأما المرتين إلى الثلاث فهذا مستحب أي زيادة على المره إلى الثلاثة من مستحبات الوضوء لكنه لو غسل كل عضو مرة لصح وضوءا قال أن يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بحيث لا ينبني بعضه على بعض من شروط الوضوء أن يكون الوضوء متتابعا بمعنى يغسل وجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ولا يفصل بين غسل الوجه بين غسل يدين مدة طويلة كما لو غسل وجهه ثم مكث عشر دقائق ربع ساعة ثم غسل يديه هذا يبطل الوضوء لأن الوضوء لا بد أن يكون متواليا هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وقد راى رجلا في قدمه بقعة لم يصبها الماء امره أن يعيد الوضوء ولو كان لا يشترط الموالاه قال اغسل هذا الموضع فدل على اشتراط الموالاه والموالاه ان يغسل كل عضو بعد الاخر من غير فصل طويل اما الفصل يسير كما لو غسل وجهه ثم رد على الهاتف دقيقتين او ما شابه ذلك ثم اكمل فلا باس لكن اذا فصل بينهما فصلا طويلا بحيث ينشف العضو قبل غسل العضو الذي يليه فهذا لا بد ان يعيد الوضوء قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاه اي لا بد كل ما يشترط له الموالاه كالطواف نحوه لا بد لا يكون بين بين ذلك فصل طويل عرفا اذن مرجع ذلك الى العرف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين